حصريا على قناه المنشد محمد المجد يا هلا يا هلا يا جمعة الخير هلا هلاو يا هلاو يا هلا حني قلبي على جمع الخير هلا قلبي على جمع الخير هلا بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم مرحبا ويا تمننا واحنا فيكم بالمحبة نحييكم يا هلا ويا هلا مرحبا ويا هلا فيكم تمننا واحنا فيكم بالمحبة نحييكم يا, يا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا حن قلبي على جمعه <متحدث> <متحدث> <متحدث> الخير شده توسط وبسایت سنت دانلود